فَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَאَنْلَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَزِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قال